اثنان استمع إلى الحوار التالي ثم أعده السلام عليكم يا صديقتي نرمين وعليكم السلام يا أزهار هل أنت بخير؟ نعم الحمد لله أنا بخير وأنت؟ الحمد لله أنا بخير أيضا أنا ذاهبة إلى المدرسة إلى اللقاء مع السلامة في أمان الله في أمان الله